Mentre وعقب على الكافرين النار ذا بِمَنْ يُكْرَبُ عَضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ زَارَ لَا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أبوانا أَلاَ قَوْمَ الرَّسُلَ لَمْ مِن قَبْلِكَ رَجَعَ لَهُمْ أَزْوَاجُ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كفاف كمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإن كَبَأ ضَّينَ عذُهُم أَ تَى فَيَن ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقبا لحكم وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميل يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب